ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فَإِنَّ الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قاب على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاقين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 على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذِ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة كي لا يكون دولة بين الأغنياء من وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا لَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ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 وَالَّذِينَ تَبَنَّوْا الدَّارَ والإيمان مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُكْثِرُونَ عَلَى وَيُكْثِرُونَ عَلَى ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون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 إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي